وانتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه فيما أخبر به عن كتابه أنه جاء مجتمنا على آيات المحكمات هم أم الكتاب وعخر متشابهات وانتهينا إلى أن هذه المسألة يجب أن لا يفور فيها الجدل الكثير حول التأويل لأن الله سبحانه وتعالى حسمها، سواء وقفنا عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله أي فأقصروا أيها الباحثون عن معرفتها وتأويلها لأنه لا يعلم تأويلها إلا الله سنقول واذا كان لا يعلم تاويلا الا الله فلماذا نزلنا فنقول ان المحكم نزل للعمل به وان المتشابه نزل للايمان به فمنه تع هو الايمان به و بها عمل الله حيث اريد بها المعنى الذي يريد واذا و... واذا ما عطفنا ايضا الراسخون في العلم على النفذ الجلالة فما يعلم ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أن يعلمون تأويله فنقول لهم إذا علموا تأويله أقاموا لنا فيه شيئا أم لم يقولوا مجرد ما وصلنا ونهاية ما وصلنا منهم أنهم يقولون آمنا به فالمسألة المتقية سواء كان الوقف عنده ما يعلم تأويله إلا الله وسواء عطفنا عليه ومراسقون في العلم لأن الأمر سواء في المختلف إلى أنه نزل للإيمان له أما الذين يقابلون الراسقين في العلم الراسخ هو الثابت الذي لا تلويه أهواء شيء ثابت يقابلهم ماذا؟ يقابلهم؟ لا ما تلويهم الأهواء والأهواء تلوي إلى أي شيء؟ إلى مرادات النفس وإلى ابتغاءات غير الحق وما جامت ابتغاءات غير الحق فغير الحق الباطل فيه كثير فكل واحد يحاول أن يأتي بشيء يتفق معه هواء ولذلك كان التشريع من الله إنما جاء ليعصن الناس من الأهواء لأن لك هوا يناقض هواه والباقي له هوا يناقض هواه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض إذن فلا بد أن نخضع في حركة حياتنا ما لا هوى له إلا الحق الدين جاء ليعصمنا من الأهواء والأهواء هي التي تنوننا والذي يدل على أنها تنون إلى غير الحق أن صاحب الهوى يهوى حكما في شيء ثم تأتي ظروف أخرى فتجده يهوى حكما مقابلة يقول إن تلويت المسألة إلى أهواء وإلا فمن الذي أنجأ دنيا الناس اخرجوا من قانون السماء الاولي الذي حكم الارض عند لماذا خرجوا من قانون السماء حينما قام أمر قام قوم بامر الدين فاخذوا لهم من هذا سلطة زمنية واصبحوا يخدعون المسائل الى اهوائهم واننا اذا نظرنا الى تاريخ القانون في العالم وجدنا ان اسم الحكم في القضايا انما هو لرجال الدين والكهنة والقائمين على امر المعابد كان الحكم كله لهم ليه لان هؤلاء هم الذين كانوا يتكلمون بمنهج الله طب ولماذا لم يستمر هذا الامر وجاءت بقى القاولين الرمانية والانتنوزية والفرنسية والدنيا بعيصة دي. لانهم جربوا على القائمين بامر الدين انهم خرجوا عن نطاق التوجيه السماوي الى خنة اهوائهم فناحظوهم في قضية يحكمون بكذا وفي مصور القضية يحكمون بما يناكبها فان هؤلاء خالد عن في الدين ليتبعوا اهوائهم ليثبتوا لهم سلطة زمنية فنحن لم نعد نأمنهم على ذلك فخرج التقنين والحكم من يد التهنة ورجال الدين الى غيرهم من رجال التقنين تاريخ التاريخ هو كده. طب ولماذا كان الاول كده? لأنه كان المفهوم ان الدولي بياخدوا على حكم السامة. لما اخدوا اهواءهم. فلذلك تلاحظ ان الاشتقاط بتاع الهوى اللي يمل بالانسان الى ناحية وراحية. بلده مأخوذ مما يؤدي معنى الهواء. انت عرف الهواء? الهواء وتصريف الرياح. اذا الريح مالك مالك حيث تنود. يبقى فيه هوى وفيه ايه? هواء الهواء دا الامر ايه الحس المد والهواء الامن المعنوج بس لما بنقول في الهواء بمعنى الهواء او الهواء بمعنى الهوي تجدها تلت اشياء هواء بمعنى ميل القلب وهواء بمعنى تحرك الريح وهوي يعني سقوط مما يدل على انا الذي يتبعه هو لا يدد ان يسقط لا في الكبه فتجد الشقاقات النبوية مدية المعاني مع بعضها، فالراسخين في العلم يقفون سابتين عند ملغد الله والذين يتبعون الاهيائيب اراسخين ولا اذا الريح مالت اذا الريح مالت ما لحيف الراسخون في العلم نهاوة علمهم ان يقولوا ايه آمنا بيوتين التقت المسألة وملأة من أن أعرف أن المختم نزل للعمل به والمتشابه نزل للإيمان به لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى وهي أن نخذ الأمر من الآمر لا لحكمة الأمر الكذا على العين والرأس وإلا فلو كان كل واحد لا ينفذه أي أمر إلا إذا علم علته وحكمه لقوله أنت لا تؤمنش بها أنت بتؤمن بالعين والحكم احنا عايزين اللي يؤمن بالايه بالآمن وإن لم يفهم فإذا جاء الراسخونا في العين يقولون امننا به كل من عند ربنا المحكم من عند ربنا والمتشابه من عند ربنا كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولي الألباب أولي الألباب اللي لدي العقول عقول معصومة من الهوى لأن آفة الرأي الهوى آفة الرأي الهواء انما الحق بيبقى واضح جدا ايه اللي بيخلي الناس تصرف عنه ان هو هيزيدها الحيادي يجيب عايز يجيبها الحيادي فذك... ايه ده وما ما ذكر الا ايه الا الل قلوب الل اللب هو العقل فكأن العقل يخبرنا الله انه يحكم لب الاشياء لا ظواهر الاشياء وعوارضها في احكام تجل الايه من الظاهر وفي احكام من الايه? من مبد يعني يقول انك بتقطع ايد السارق وبعض ذلك يعمل ان انساني امر ورحيل ودي وحشية ودي مش عارف ايه ودي تشويه ودي مش عارف ايه ده اسم غير ظاهر الفهم لما مبد الفهم انا لم اريد ان اقطع يد السارق بل اردت ان تقطع يد السارق حتى ام نعضو ان, ان يسرق لان كل واحد يخاف على ذات ومنعه ان يسر واذا كنت بتقول له متشوه زي ما قولك حدفت سيارة بتعمل مشوهين قدل ما تقطع ايدهم في الاسلام كله حدفت سيارة واحدة بتعمل مشوهين اه قدل لايه انهم قطعت ايدهم في الاسلام في تاريخ الافوال كله فما تجوش تعمل لي حنشاصة وتعمل لي ولا تنظر إلى الجريمة إلى العقاب حين ينزل بالمجلم ولا تنظر إلى الجريمة حين تقع فإن الله يريد أن يحمي حركة الحياة الناس حيث أزارنيه وجد وكبت واكتهدت وكدحت وعرقت يجمل الله لك حصولة هذا العمل فلا يأتي متسلط يتسلط عليك لياخذ دمه من عرقك أنوت من حركة الحياة يبقى مدام حمية حركة الحياة يبقى كل واحد يتحرك وهو اه ادنب بالفعل ادنب والجال يقول ايه ولكم في القصاص اياكم ان تعرف ان القصاص باعتداء دا على حالات واحد لا دا لكم في القصاص حياة لانه اذا علموا انه ان قتل سيقتل يبقى يبقى, يبقى على القتل يبقى حمال نفسه وعمل الناس منه ولا لا تبقى لانا في القصاص حياة ولا لا ولك هو يؤدي الفهم في الأشياء فالله سبحانه وتعالى ينفتنا إلى أن لا نأخذ الأمور بظواهرها بل نأخذها بإيه بلدها ونضع القشور يحتكل إلي هؤلاء ناس يريدون أن ينفلتوا من حكم الله الناس يخولوا في العلم حينما فصلوا في أمر متشابه برضو منا قلهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فكأن قولهم بعد المحكم والمتشابه إن كل من عند الله والمتشابه نعمة المحكم نعمة دي والمتشابه من دي دي مدى ولا يأه قال يا رب أسبتني على هذه الهداية فلا تجعل قلوبنا تميل وتزيغ الله مما يجب على أن القلوبة تتحول ولا يأه القلوب قب... قد قد تعود ربنا لا كذب قلوبنا بعد اذ هدلتنا وهب لنا من لدوك رحمة رحمة فدا ما فيش رحمة خالق ما فيش مخمور على الله الا ما وهبه الله له فإن ترحم من أن تقع في الأ في الأهو والموت واللخبطة بعد ان هدلتنا الى هذا الحكم الصارم كل من عند من عند الله بيعلمونا ازاي العود إن لك أنت الوهاب ثم يكون حق سبحانه وتعالى يشرح قضية الواسخين في العلم لأن الواسخ في العلم دام علم شيئا يريد أن يشيعه في الناس فيشيعه في الناس يلقيكم أن تظنوا أن المسألة مسألة فهم لنفسه وتمتهي المسألة سيترتب عليها أمر آخر هذا الأمر آخر مش بس في الدنيا بل مسألة الدولة دي مقدور عليها لأنها ايه امدها محدود ومنتهي اننا الكلام في الماياة بعضها في الخالد فبالي ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ليوم من, النا... من من نقول مين من نقول الراسخين في العيد ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه قولهم ربنا والمسخور في الرب الذي نتولي التربية ومعنى التربية إيصال المربى إلى الكمال المطلوب له له معنى هذا يربي وذلك يربي يبقى فيه مرد وفيه مربى المربى ماذا يصنعه في المربى آه يؤتي له ما يؤهله إلى الكمال المطلوب له نبام رب بشكلة يبقى رب من ثمان تربيتك لما انك انت تحمينا من حكاية الاخرة دي كمان وان حريك في الدنيا وبعض ذلك تمر بين الدنيا وبعض ذلك من تيري حكاية تانية دي ربما انك جامع الناس اليوم ما ريب فيه وما دلت ربا وما دلت الها فانك لا تخلف المعات اللي يخلف المعات دليل ما يبقاش اله لأن الإله هو الذي كان ساعة الوعد يعلمه أنه قادر على الإنفاذ إنما اللي ما عنديش قدرة على الإنفاذ ما يبقيتش إلا مشمول بحاجة يقولك إن شاء الله يقول إيه؟ الله ليه؟ لأنه ما ينبقش أن يعد ولذلك ركحة لما تعرضنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى ولا تقولن بشيء اني فاعل ذلك غدا بعد منك او الا ان يشاء الله اياك ان تقول لها ليه ام قالك لانك انت اللي يوعد ليجمل هو اللي يقير ان انت بطيرها بحاجة ما تبننهاش ليه لاني اه ولا تقول اني شيء مفاعل يبقى فيه فاعل ولا لا؟ هتفعل ايه شيء تالي هفعل كذا هتفعل عدة الفرامية طيب الفعل عايز فاعل وعايز مفعول وعايز زمان وعايز مكان وعايز سبب وعايز قدره عشان تنفذ الفيح ان ما الذي تملكه من هذه الاشياء اتملك ان تظل فاعلا اتملك ان يوجد الفاعل ان يوجد المفعول اتملك الزمن اتملك المكان اتملك ان يظل السبب قائما لتفعل فهد ان كل هذه العناصر يجب لك فاعلا ومفعولا وزمانا ومكانا وسببا ابقى باي ايه ألك قدرة وحياة تستطيع الملك؟ طب ألا أتضمن أن يزل السبب الذي من أجله ستفعل موجود؟ ولا يمكن يتغير. يبقى احمل نفسك من أن تكون كاذبا ومجازفا وقول ايه لا تقول لنا لشيء المفاعل ذلك هذا إلا أن يشاء الله. يبقى كلمة إلا أن يشاء الله عصملك من أن تكون كذابا. لما فالشيء او مشاش ربه ولانه ما لا اندكوا انصورا واحدا من عناصر هذا الايه من عناصر هذا الفعل طبما انك جميع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف المعاد لان الذي يخلف المعاد تأتي قوة طاهرة من تغير نفسه ليفعل لانه اما الله فلا تأتي قوة طاهرة لتغير ما يريد ان يفعل ولا يمكن أن يتغير أراد أن يفعل ما ينشي أنه فيه حاجة جاءت تانية لأن التغير ليس من صفات القديم القديمة ربنا إنك جامع الناس ليمن لا ريب فيه إن الله لا يخلف المعاد حين يقول إن الله لا يخلف المعاد يبقى أمر مؤكد منه هللتك وهللتك ليه لماذا الراسخين في العلم إلا آل وكذا وآل وكذا وآل وكذا وخيفون من يوم يا ربنا سيزمع الناس لي يبقى المقابل منبعاه اللي كفر من دي كله يبقى كان كل لذين يجبهم لا لا لذين يجبهم إلا الذين كفروا لن تغني عنهم أنوالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار لأنك ساعة تصبح ويسمع الغير المؤمن ان هو الكافر ويسمع المنافق ربنا انك جامع الناس اليوم لا ريب فيه ربما فكر ان شيئا ينقذه مما يحدث في ذلك اليوم عجلة اولاد ما له يشتري نفسه دي خلية شفاعة يقول له لا ام هيكم اولادكم ما تبنيش عنكم شيء يعني لا, ت... لا يقال ايه لا هذا الشيء لا يغني فلانا يعني ايه يعني يظن محتاجا الى غيره لان الغناء لا تحتاج الى الزيك الانوال والاولاد دي تذنيك عن يوم القيامة ليوموا لا دا الحكاية مش مسألة عظمه ولا مسألة مينا عايزين يبيع جنة بقى نقولوا كنت دبعا تشتغل لك مكان فيها خدعة مش عايزين الحكاية دي بقى. يبقى ان كان عندك مال وعندك اولاد يبقى ما تنفعش لا ممكن ان يقولوا كده دام ربنا بخالى اموال واولاد درز الدرز هنأبقى في الاخرى احسن من كده كمان يقولوا لا مش هتنفع لم تبني عنكم اموالكم ولا ايه ولا اولادكم ايه من الله شيئ يبقى اذا من الامر كله مردود الى من الى الله صحيح من في الدنيا قد يخلق الله اسبابا وللكافر ايضا تحكمه الاسباب والمؤمن تحكم الاسباب فاذا ما اخذ في الاسباب اخذ النتيجة الكافر الذي يؤدي عمل الاسباب في الدنيا ينجح او لا ينجح ينجح لكن هناك بقى يبقى اذا لك ملكياته اسباب الليما في الاخرى ولا دير اخرى انتهى كل شيء ولذلك ممن الملك اليوم امتهت المسألة كنتون تملكون أسماء وتعيشون مختلفين في نعيم الحياة على اختلاف أسبابكم واختلاف كدحكم في الحياة واختلاف يجيب ما يمكن أن يحقق لكم المتع لكن في الآخرة لا كدح ولا تعب ولا أسباب وإنما تعيش لأنك تمت بأمر المسبب في الدنيا تعيش بالمسبب في الآخرة بالجلة خطور الشيء على بالك يجيلك أنت أنت تعيش في الدنيا ويانا بمجرد برة خطوتين شو يد أيه يجينا الكافر ده مش حبيبي عني ما مش ولا وشلون الأهل والأولاد ألك يا أبي هذه مشغلاتنا مشغلاتنا ميالينا وإيه مبينين أيه لكن مشغلاتنا في عكش لا وأولئك هم وقود النار أولئك أي ما الظبوه في النار شوف بقى مكياه الشديدة الذين يعذبون هم الذين يعذبون. لان هم نفسهم حيبقوا الوقود. هم نفسهم حيبقوا ايه? فتصور بقى المعذب بالناه هو نفسه لا يبقى الوقود بتاع النار. الله يبقى المعذب هو المعذب ولا لا? انا كليل ده مسألة. ليه? لان دي ثورة الابعاض. ثورة الايه? الابعاد لان احنا قلنا زمان ان زرات الكافر مؤمنة زرات الكافر مؤمنة وزرات العافي طائعة اللي بي تخيب ارادة صاحبها عليها ارادة صاحبها وضربنا زمان مثل وقلنا هد ان كتيبة لها قائد ومفروض في الكتيبة ان تسمع انر القائد اذا ما انتهت الى ما مفيش فيه قيادة اعلى من هذا القائد ويأمر اي امر ينفذي ولا ما ينفذته فاذا ما جاءوا من الأمر الاعلى بعد كده يقول والله ان لنا علينه كده وان لنا علينه كده وبحكم الامر احنا عمله وان ذلك يا ما تشهدوا عليه ايه فكأن اللسان يمتق بكلمة الكفر وهو لاعن لصاحبها ومريدها والياد تتقدم الى المعصية وهي كارهة لصاحبها ولاعنة له إنما الإرادة لأني ربنا عامل لي إرادة عليه فهي بتنفذ فيوما لا يكون له إرادة عليه اللي هو يوم القيامة لمن من كل يوم كل عمل بيه كذا وعمل بيه كذا وعمل بيه كذا والأبعاد تعذب الأبعاد وإليكهم يقود النار وهذه المسألة يجب أن تأخدوها من واقع التاريخ. بكل الذين كفروا برسالات الله في الارض. الله لم يتدخر كل العقاب للآخرة. وإلا شكيا الناس بالكافرين وبالعاصور. يقول ما بد ان يعجل بشيء في ايه في الدول. ما ما تسمع كدأب كذا? كدأب. ما هو الدأب? الدأب هو العمل بالكذب وبلا انقطاع. فلان ده ابي يعمل كذا يعني ايه ده ابي يعمل كذا? يعني ده ايه المعتاد انه يعمل كذب. يجي تقول فلان ما مش هم اللي انه يعمل كذا. يقولك مثلا ليس لفلان الام إن الا انه بيغتاب الناس. هل هالمعنى كل فعل اغلبة الناس? ولا هو برضو بيفعل افعل تاني بس ده الفعل ايه? الغالب عليه الادف اداء. بقى يفعله بكدحن وتوالن حتى يصبح الفعل ده التوالي عادة. يبقى كبأب يعني ايه عادة العادة دي بيديني نصر كبأب آل فرعون الفرعون بالقمر مرن قبل الرسالة الاسلامية وقبله الناس كساميديا وغده مرن انك انزل الى هؤلاء وشوف ايه اللي حصل له يعني احنا مش هناخروا الحكامة لأنه قدما ان الذين كفروا انتقلوا عنهم امالينا لا يدوء لانه والله شوف اليعادة الاخرى يقول لا برده في حاجات ايه يقولون لزيلة كفر العذابة دون زالة يعني اقلب من كده شوي يعني قبل كده شوي علشان ايه؟ علشان المسائل مت ايه؟ العمل لما يكون كل مؤجل للاخرة يبقى نشقى بحياة الناس يقول لك ده لا لازم يجد في الحياة شيء كده؟ اه ابسلة قال لك كدأ بأي كعادة ولا تصور العادة الا بالكتح في العمل طيب كدأ بآل فرعون دأ دلن في ايه؟ قال فرعون كذب وطه. والدعاء في الايه الاولانيه مش كده اللي حصل طيب واللي يقابله طيب ايه اللي حصل له ان بدئ بالعذاب العذاب منهم ومما وقع لهم فبئ ال فرعون في ايه في انهم في, في التكذيب وخد دعهم ايضا في التعذيب يعني العمليه بتيجي ايه هو يكذب واحنا الايه نعذب نعذب فين بالدل اقرأ انشئت قول الحق سبحانه وتعالى في صورة اليوم فجر الفجر يليان العشر والشفاء والوطل يلي ازاس هل في ذلك قصب اللي زيحهم هل ان ترى كيف فعل ربك بعابده ايضا مزاعة الامان التي لم يقمك نسوها في البلاد وسنود الوزين جابوا السخرة بالواد وفرعيره الاوتاد الذين تغلوا في البلاد فاكسروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ثم تيجي علشان تثبت الدأب دي ان ربك لب المرصاد ليست عملية انتقام من الكذب ولا تعذيب اللي كذاب وانتهت ان ربك الايه لب المرصاد يعني اللي يعمل دونه يبقى دأبه يكذب ويبقى بنا معاه يعمل ايه نعذب كدأب آل فرعون والذين ايه كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذني خذهم الله بذنوبهم يعني في الدنيا ولماء وكانت النهاية ما كانت في فرعون وفي الظناء التميين من قبله والله شديد العقاب ساعة تسمع كلمة زنب وكلمة عقاب تجد ان كل الأمور المعنويات مأخوذ دائما من المحسات لأن الأصل في إيجاد أي معلومات معنوية هي المشاهد الحسية ولذلك تلقن الأشياء الحسية إلى المعنويات بعد كده ليه؟ لأن الشيء الحسي مشهود من الجميع الشيء المعنوي ما يفهمه إلا المتعقلين والإنسان له أطرار كثيرة ترتفوته لا يشهد إلا الأمر المحسوس قدامه وذلك هنقولنا زمان لما تيجي مثلا لكلمة الغصب الغصب اللي في انت بتأخذ شيء من صاحب حق بقوة كده تسليمه من المصدر الغصب هزا وان يرون معنا هو. بيبقالي صورة مشهدية. اللي اللي جيبناله كلمة الغصب دي عميه. لان الغصبة في القصر سلخ الجلد عن الشاعب. اللي بيسلخ الجلد عن الشاعب نسميه ايه? غاصب. ونسمي عملية السلخ ايه? فشب بقى الحق مع صاحبه. لما تاخد الحق من صاحبه زي ما تكون بتعمل ايه? فاللفظ دهي علشان فكلمه ايه ذنب وكلمه ايه عقاب ذنب دي جاي من ذنب هي هي ازاي قال لك لانه الماده كلها تدل على على التالي الذنب المقدمة مقدمه الحيوان او والعقاب اللي يجي عقوبه يجي عقوبه يبقى فيلي زنب وفيه ايه؟ طب قبل ما يوجد زنب الزنب حياتلي ايه؟ ما يوجد زنب إلا أنه يوجد نص يجرم ما فيه زنب اللي في كده. مش كل فعل شوف يمكنك قول ده لازم يكون فيه نص قبل وقع الزنب يبقى ده جريمة ولذلك حتى التكمين الوضعي اخد دي يقولك ايه؟ ما يمكنش تعاقب إلا بتجريب ما تعاكبش إلا إذا كان فيه ايه؟ جريمة ولا تجرم إلا بنص ما تجوش كده فجأة وتقول العمل ده جريمة نقول لازم كنت قادل كده تقول ايه من يسمع ذلك ده في جريمة يبقى ايزا لا عقوبة إلا بايه بتجريم ولا تجريمة إلا نص. بنص النص يقول دي ما تتعمل شيء ان العمل يبقى ده بقى الايه الجريمة هيبقى ده الايه الزم يبقى كأن الزم بقى ايه جاء تغالية الايه لمس التجريب والعقاب يالك ايه مين ممكن الزم باكب الجريمة تبقى ياخد اللفظ ولا لا؟ يبقى الزمب هو التالي الشيء ينزلك يسمي حتى الضل والمدينة ياخدون به الماد يسموه فانيوب فانيوب ايه درجة اللي ناخدوه له الماء نحط حبل كده ونضليها في في اللي ناخد اسمه ايه فانيوب لأنه هو الذي يكلو حد يكلو ايه وبردو الجزاء في الاخرى وإن الذين كفروا ذنوبا ذنوب جلوب ليه حياة بعد جريمتهم ليجي لهم ايه؟ أما كلها تنو ولا لا أفل يبقى كلها تنو يبقى عزل أبوش القرآنه في ذنب وفي وقام يؤكد لنا القضية القانونية الاشتلاحية اللي موجودة في كل الدنيا أنه لا عقوبة إلا بتجريم فكأن العقاب بعد الجريمة أي بعد الزمن والزمن بعد النص ما يجيش لي واحد ونقال كده نفسه ونقول لي انت عملت بأي زمب ونقول لي فيني النفس بأي زمب ازاي وهو لازم تقول لي علشان ما كنتش عاملة ما كنتش ولزان تجول تحليلنا اشكالات كثيرة في ايات من اللي قمنا القرآن بيختلف فعل العلماء يجي مثل ان الله لا يغفر انو الشركة بيه كلام انو يغفر ما دون ذلك لمن الاشاء يبقى دون ايه دون الشيء يبقى فيه كمة, كمة في القيامة العظمة دي مش متل بعد كده يغفر ما دون ذلك لمن انا شاء تيجي ايه قلوا يا اباديا الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ان الله يغفر الذنوب جميعا نيجوا لا سعوبة الله ده يقول الله يفره المشبكة دي وفره مادونة داركة دي شعب حتى انهم قال ان ابن عباس ساعة مادات الآية دي ان الله يفر الذنوب جميعا قرأ الا الشرك الا الشرك الشرك مدنيك دي علي عشان ما تفضلش الآية دي معاي. مع ايه مع الآية التالية بقول لي لوكا انه عند تدقيق البحث بالقلق البيض في النص فلا تجعل صدامة ليه؟ لان ما فيه الزمد ابدا لان اصل الشرك دي ما اعترفش دمين وطمم لم يعترف دمينه فالشرك ليس زمدا الشرك ده الزمد لما اعترف بالمقلم وبعد ذلك اخذ قوانينه وعاصى واحدة من القوانين دي انما الشرك دي ليس زمدا مفهوم التعامل كلمة يبقى ما فيش تعامل ولا اي حاجة كدأ بآل فرعا والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فاخذهم الله بالذلوبهم هذه الظلوبة ايه والله شديد العقاب عدلوا يا بعدها ولا لا عقاب بعد زنب الزنب بعد ايه بعد نص. كل الذين كفروا ستغلبوا من الله برسوله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عنه يحمل خبرا فيه انذار لمن للذين كفر من هم الفرق ايش جائز اليهود جائز كل كافر كل الذين كفر ستغلب ان نفصل الان بلله يأتي يأتي على غير عادة الناس في الخطاب لعلم المتكلم الله فلمن يجي واحد تقول لابنك اذهب إلى علك وقل له إن أبي سيحضر لزيارتك غدا ماذا يكون كلام الابن العم يذهب إليه ويقول إليه إِنْ أَبِي سَيَزُورُكَ غَدَل لكن ده ده الامر وهو الارض قال قل لعمك إِنْ أَبِي سَيَزُورُكَ غَدَل يقول هو ان يكون امين ده وعايز النص اللي صبر من الامر الاعلى يجي ترام يقول قل لأبيك إِنْ أَبِي سَيَزُورُكَ غَدَل يبقى ذا بيه على انه معل ايه معل النص اللي قاله ربنا لهم وإلا كان يكفيه حينما يقول الله قل كل, كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون كان يفتي من سيدنا رسول الله أن يزهد إلى الكافرين اللي ستغلبون وتحشرون أجل. لكن من من يدري من الكلام من عنده وهو بشر يقول لك ألفطت كلام ده يقول لهم إيه اللي هو قال له الله قال له إيه يقول لكل الذين كفروا إيه ستولي. مش هو يجي من عنده كده وقل ما تقول القول لا دمو الأمر بالقول نفسه ولذلك تجد القرآن لما يقول ايه كل الذين كفروا ساعت بنيج يخليه يقول لهم يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا والكفار مخاطبوا وبقى يخذ الخطاب ولا لا ساعت مواجين يقول له ايه ستغلبون كده ولا لا وكل المدينه كفر ان ينتهى ينفر لكم ما قد سلف كالقيس ولا ايه ان تنتهى يغفر لكم ما قد سلف لما قال ان ينتهى فكان الله حينما قال كان الكثار هو ادريش محضرين للخطاب ورسول الله هو اللي ايه يبقى الله يتكلم عن غائبين يقول ايه كل المدينه كفر سيهله نبي رسول الله لما يجي تكلم يقول ايه امكن عايز يحافظ على النص الصدر لله من الله يقول ايه سيدنا بيقول يمكن عايز يقول من عندي يقول ايه ستغلبون وإن كان الله يريد أن نحمل فيبلغ الكلام زي ما أنه يقول كل الذين كفروا ستغلبون وإن كان المتكلم المخاطبون بالنسبة له والآخرين رائبون بالنسبة له ولذلك جي في القرآن قل كل الذين كفروا إن تمتهوا إن ينتهوا ينفر الله ما ما خد سلف. من آية دي كل الذين كفروا إيه ستغلبون فمرة نلحظ النقلة من الآمر الأول كما صدر منه ومرة الامر الاول يقوله قول الكلنة اللي انت عا فيها مخاطب ما تقولشي سيغلبون قول ايه ستغلبون لانك انت الذي ايه الدكة الادائية ديالي يلتفت ينتفد اوليه ان لا اله ان لا رب مش كل الذين كفر سوقوا كان الكفار كفار قريش مطلق الذين كفر ستغلبون ادي امر ستغلبون المفهوم ده اللي في الدنيا محشرون بنل ايه للاخر فاذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيين اللهم نفس القرآل ستم لدوه متقى لها رسول الله قالها والمسلمون كلها لا يستطيعون حراية انفسهم ما يقدمش يعملوا حالة وكل واحد عايش في كنف واحد او نهاج ينفح حتى الترميل الكلو دي تيجي انا اذا كان عنده اسباب قوية? مش ممكن. ده انت قوتها وانت في حالات من الايه? من الضعف. يبقى اقلها ازاي عشان تبقى حب عليه. لان عنده رصيد من اللاقين هيقدر يعلم. عنده رصيد اللاقين ايه? يقدر يعلم. ساعة مقال كل الذين اتفعوا ستغلبون ومش بس هيبقى في الدنيا? هتخشروا برضو انه ايه? في يوم الايه? في يوم القيامة. هاي الاول. هزي المسألة. أن تكون بشارة لرسول الله ولأصحابه وإنذار للكافرين به اللي حتحققها موقع بإيه بدر وإذن سيدنا عمر بن الخطاب وقال لما نزل قوم الله سيخزم الجمع ويولون الدبر ماذا قال عمر رضي الله عنه قال أي جمع هذا وعنحن بعاف لم نخدرش على المسألة دي أي جمع هذا سيخزم الجمع ويولون الدبر أي جمع هذا يعني المسألة اسبابها اللي ما يويدك ما تؤديش الى هزينتين انهم يجب في بالاسباب ولا برب الاسباب برب الاسباب كل الذين كفوا وصولوا فاذا ما تحذى وانذرهم مع انهم ضعاف امامهم ثم جاء الواقع ليثبت صدقه في ستغلبون ويغلبون بالفعل الا يجعلوا صدقه فيما يحدث في الدنيا دليل على صدقه فيما يحدث في الآخرة يبقى ستغلبين تحقيقها يؤكد وتحشرها برضو لي يبقى ايزا هنا, هنا الشيئين اثنين الشيئين اول ستغلبونه وذلك أمر في الدنيا يشهد وأمر في الآخرة قد يكذب وستغلبون لا اسباب عندنا لهذا الايه لأننا نغلبكم ومع ذلك يأتي واقع الأحداث فيؤكد لهم جنوب وإنه قل آه مدام صدقة الأولى ولم يكن لها أسناه يبقى لازم يزدك في من يبقى في الآخرة كل من الذين كفروا ستعلمون ونعدهم قال أن دي مقول لليهود لأن اليهود حينما انتصر المسلمون في بدر زلزل زلزالا شديد. لم يكونوا يعتقدون ان الاسلام سينتصر في بكر فلما نصل الاسلام في بكر قالوا ايه قالوا دا الرسول بقى اللي احنا موعدين به وسيأتي موعدين به من موسى وسيأتي فالاولى من نؤمن فقال قول انتظروا الى معركة اخرى وهم ما تخدش لا تأخذوها الى الاول ايه معركة فانتظوا الى معركة ايه الى معركة ايه, إيه؟ احد لما جات معركة احد قال لك لاذا مسألة بقى ايه الحرب سجال اه ماشي المسألة كده فابلكم لا ستب اللذين وتخشنون يبقى ذي الكلام لليهود وكتب اول ميات يبقى الكلام لمين وما المنوع ان تكون لهذا ولمين اذا ويجمعهم الذين ايه الذين كفر يهود حينما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في في بجر جمع يهود بني قيقاه في عبيه قال لهم معشر اليهود لقد رأيت ما أنزل الله به ما أنزل الله بقريش فادخلوا في الإسلام قبل أن ينزل بكم ما نزل بقريش فقد عرفتم أني رسول الله فماذا قالوا له قالوا له ما يهم هل لك أنك لقيت قوما أغمارا يعني من غمار الناس مش لا علم لهم بالحرب ك منهم فرصة، ولكن ستعلم إذا قتلتنا أن نحم الناس، فأنزل الله قوله كل الذين كفروا ستبليهم وتحشرهم إلى أيه؟ إلى جهنم، وتحشرية إلى جهنم وبئس المهد، المهد والرماية هذه عادة للتف. ينم عليه نوم مستقر له قرار كلمة وبئس النهاد يدل على ان لهم لا قدرة لهم على تغيير ما هم فيه كما لا قدرة للطفل على ان تنتجينه اتنين مثل في, في الحطة دي سمعها نهاد عشان كده وبئس الايه قد كان لكم اية في فئتين التقطة فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة فئة فئة للحق وفئة من الباطل ويتقاتلون ساعة تسمع فئة بتقاتل فئة يبقى لازم تسمي الفئة فئة منهم اسمها ايه وفئة اسمها ايه فئة مؤمنة تقاتل فئة ايه فئة كافرة فبالمؤمنه بتقاتل ليه قال في سبيل الله تبقى الكافره بتقاتل ايه في سبيل الشيطان يبقى مؤمنه وكافره وفي سبيل الله وفي سبيل الايه الشيطان والى حلقه